له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إحصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون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 يُؤتِ الحكمة مَن يشاء، وَمَن يُؤتِ الحكمة فَقَدْ أُوتِي خيراً كثيراً، وَمَا يَذْكَرُ إِلاَّ أولو الْأَلْبَابِ.